شبكة مزامير آل داون تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أسألونك عن الخمر والميسر قل بيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة هل يمكن البعض يقول ما هو يعني في منافع للناس لكن الاسم أكبر يبقى حكاية في منافع قليلة لو إحنا سألنا حضرتك إيه المنافع القليلة دي من وجهة نظر علمية إحنا قلنا المنافع القليلة أولا الكحول بخش في, في, في تركيب أدويا كتير جدا وبعد المراهب خلص مدام في استخدام معين لي خلاص ما فيش أي مشكلة إيباده نوع من المنافع نعم. النوع الثاني إحنا قلنا في تركيب معين لكن استخدامه في الأدوية استخدام آمن آمن لدي دي كميات معينة وخلص نعم. وليس للشرب والحاجات أما الشرب الكحوليات إحنا قلنا في مادة اللي موجوده اللي هي مستخلصه اساسا من العنب اه ليه فيها الفوائد بتاعتها اه دي اللي فيها جزء الفايده امم لكن موضوع التخمير وال وال والضغط بيفسد بيفسد بيفسدها بيفسد بس مش بيفسدها بس بيقلب ليها مضاع... مضاعفات كثيرة جدا ودائما معروف انه جلب المنفع مقدم على, على, على دفع الضرر مقدم, مقدم على, على جلب, جلب المنفع. المنفع انا عندي فيه اضرار كثيرة جدا واضرار اصبحت موسخة نعم. ومؤكدة بابحاث علمية كثيرة جدا مم. انا لو عندي بعض الفوائد اللي موجودة من الكحوليات مم. اللي, اللي قالوا عليها افضل اخدها من المصادر الطبيعيه اللي ما تخمير ولا فيها مصادر امنه المصادر أمنة ولا اخدها من النبيذ والخمر لا خدها من مصادر امنه ده اللي احنا بندور ايه مصادر امنه استعيد بيها عن الكحوليه احنا نتكلم فيها يمكن كنا جايبين بعض الحاجات ليها يعني مثلا كل احنا قلنا في مضادات الاكسده طب ما موجوده عندي طب ما اخد العنب في حد ذاته بدون اخد عصير العنب <أه> كله أنا ب... يبقى أنا خدت المنبع الأساسي للمادة نفسها لها <الكتاب> المادة الفعالة نعم عندي حاجات كثيرة جدا معظم الفواكه التوت الأحمر والبرقوق والجذر والسوداني حاجات حتى رخيصة مم. حاجات دي كلها مليئة يعني, يعني. أنت بقولوا عليها التوت البري أو الان بالبر أو الان بالأحمر في فواكه كثيرة ممكن موجودة بعد كده في شريحة هتيجي حاجات دي كلها مليئة بموضات الأفسادة الله. هل الافضل بقى حتى يعني لو لو نشغل عقلنا لحظه واحده نعم لو انا عايز اخد فايده من الحاجات دي كلها افضل اخدها من مصدر طبيعي وآمن ولا أخذها من مصدر دراسات كتيره اكدت ان في اختار لا أخذها من مصدر طبيعي امن واحنا كمان نحتاج ك كناس مثقفه او او اقل درجات الثقافه ان انا اخذ الحاجة من مقدارها التجاهي الامن ومعرفتش نفسي حتى آه. العقل والعلم يؤدي الى ذلك طبعا بجانب التحريم في العقائد المختلفة ويلتقي مع آه. حكم التحريم آه. التي تمام. جاء بها القرآن آه. وعشان كده حتى المنافع اللي ذكرت في القرآن لكن في الاخر م. الفايصل ايه تحريم, تحريم. خلاص يبقى خضيها الامر م. يبقى أنا عندي فيه وده اللي احنا شفناه لما نيجي نشوف الاثام او المخاطر اللي بتحتل من شرب الكحوليات لا تتخيل مم. لا تتخيل ان في واحد عنده زرة من العقل ازاي يشرب مم. حاجه زي كده وعنده خطر مؤكده اه نعم اه حتى كان في دراسات قالوا هم بداوا يواجهوا لنا من المخاطر اه دي كلها حاجات اجتماعيه آه. لو تقريبا 35% من العنف الأسري اللي موجود داخل خمس. أسرة نتيجة شرب الخمر نعم. 35% مم. من المشاكل اللي في الأسري نعم. والطلاق اللي موجود في المجتمعات الغربية وأطفال الشوارع اللي قولوا عليها والحاجات مم. اللي بلها مرتبطة بشرب الكحولية آه. طبعا ده جنين من الأجنة اللي هو نتيجة أمه الحامل كانت بتشرب كحولية آه. طبعا من أخطار المؤسقة ياريد سيادة المخرجي جب لنا الجنين ده تاني الأمه كانت بتشرب كحوليات أه حاضر مم. حاضر يعني لهذا الحد يمكن أن يؤثر شرب الخمر على الجنين ده على الجنين ده لو جينا استعرضنا بعض المخاطر اللي في, في كل انحاء الجسم البشر نعم من اول المخ القلب الجهاز الهضمي اا الحامل الجنين امم لا تتخيلها واخطار نعم. كلها مؤكده نعم احنا قلنا الابحاث اللي فيها نوع يقين ابحاث فيها نوع من الشك م. وفيها نوع بقيناها عدم الحياديه نعم. لكن على الجانب الآخر الأخطار المؤكدة أخطار موجودة في أبحاث كثيرة جدا طب يعني بأنهي صفة بأنهي, بأنهي عقل نعم. بالإضافة الموجودة. للأضرار التي تحدث نعم. للكبد لهذه المسائل هذا أضرار لا تتخيلها يعني... مدى آه. يعني التلايف الكبدي والتهاب الكبد والغيبوبة الكبدية دي أخطار مؤكدة موضوع و... السرطان وسبحان من هذا كلامه وإسلوبهما أكبره من نفعهم, من نفعهم. آه. آه. يعني موضوع حتى ال ال ال ال السرطان وحاجات أصبحت شبه مؤكدة نعم. سرطان الفم سرطان البلعوم سرطان الحنجره سرطان الرئة سرطان القولون والمعده اه حاجات بالاضافه مؤكدة. الى السلوكيات بقى حوادث الطرق ده يعني ده بعض الزملاء في اللي هم اللي كانوا قاعدوا فتره في ايطاليا وإحنا لما سافرنا وشفنا قال لك ان تقريبا 5 تل... في... في يعني في الايام الاجازات وايام الكريسماس عندهم واعياد الاعياد عندهم طبعا بيبقى حفلاتهم كلها حفلات نعم. اعيادهم سبحان الله اعياد شهر حط على الطرق السريعه والهيوه عندهم وكده في في الأسبوعية الاسبوعيه الويك اند بتحصل 80% من دخول الطوارئ والاستقبال في المسيشيات برا سببها حوادث نتيجة شرب الكحوليات في لا الـ 80% متخيل حدثتك في, في الأجازات الأسبوعية و... أو في الأعياب, الأعياب بتاعته من الـ 100% من الحوادث اللي بتخش الاستقبال والطوارئ والعمل مركزة مرتبطة بشرب الكحوليات حتى في إيطاليا في 2010 لا يعتبروا شرب الكحوليات مشكلة اجتماعية أولى في البلد نعم. هم نفسهم بدأوا يفوقوا نعم. مشكلة اجتماعية نعم. أولى نعم. في البلد لقوا تقريبا حوالي 25% من 10 إلى 25% من نسب الوفيات اللي موجودة في موظم دول أوروبا و أمريكا مرتبطة بالكحولية نعم. يعني, يعني أمر بجد خطير نعم. يبقى التحريم لا التحريم بش عبث أبدا يعني. التحريم لازم وراء خالق سبحان الله يعني, يعني, يعني عشان كده لازم الناس دي تفوق شوية ولازم نعم. نحاول بقدر الامكان هو فيه عقلاء نعم. في الغرب لا. لكن زي ما تفانى هو الشركات الخمور دي بتسعى وراء بعض العلماء اللي يهم نوع من الشهرة آه. أو إلى حد أنها مسموعين حيث لما يقول حاجة ممكن الباقي يتبع أو زي سيادتك معبرت في مافيا لتجارة ده ده خطيرة الخمور خطيرة خطيرة فعلا يجب ومن صلاحهم آه. انهم يرواجوا آه. لهذه الأكاذيب وهذه الخدأ يعني ذهب حولك ان الدرافات كتير اكدت ان الحاجات نعم. دي كلها مواد الأكسادة والحاجات دي كلها بيش مرتبطة بالنبيد